علموك شلون تخدع من يحبك يا حرام علموك شلون تهجر من بويدهلك والبي يصرت حتى يا حبيبي ما تبعد لي الكلام من عقب ما انت روحي وكنت عندي كل شي وين هذيك الليالي وين هذيك الليالي اللي علي والهوى والغرام وين عطفك وين شوقك كيف عني اكتفي كنت اشوفك مثل جسمي كروب السنافي البسيط كنت اشوفك مثل جسمي اللي تغطيها العظام كنت اشوفك ما يا صافي من كناريت تنطفي وثرك انت حلم خاطف وذكرك انت حلم خاطف في متاهات الظلام يا بت صعب الليالي دون شعور ومعرفه كيف تسمع لون همتك وسط وجه الزحام وانت زحامك مختفي كيف تسمع كيف تسمع لونها امتاك وسط جت الزحام وانت كم اختلف في يا حسافه عب بشوقي عقب هذا كل هيام استويت حد غيري وبتقير موقف فيا يا دنيا غريبه بتبعد الكل عام كل ما بقولها انا جرحي ينزف